بوك تو دي فيدي سيات الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان ma اذا kan Neviem ci ma ljubi La adri in kan yahubuni La adri in kan yahubuni Neviem ci sa vrati La adri in kan sayaud La adri in kan sayaud Neviem ci mi zavola La adri ان لا ادري ان كان سيخبرني شيما كان حقا يحبني ان كان حقا يحبني شي سابوبتس فياتي كان حقا سيعود يمي وبد زاولا ان كان حقا سيخابرني ان كان حقا سيخابرني بئتامسا ما إذا كان يفكر فيي اني اتساءل ما اذا كان يفكر فيي بئتامسا شيء ما نيaku ما اذا كان لديه واحدة أخرى اني اتساءل ما إذا كان لديه واحده اخرى فيتامسا <تصفيق> كان يكذب اني اتساءل كان يكذب Član إذا كان يفكر فيّ حقًا؟ ما إذا كان يفكر فيّ إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Član إذا كان حقًا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة بوخيبوهم أتم جي ماماسكو تجني رات إني لأشك ما إذا كان يريدني فعلا إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا بوخيبوهم أتم جي مينا بيش إني لأشك ما إذا كان سيكتب لي إني أشك ما إذا كان سيكتب لي بخيبوهم أتم چي سسمني أجني إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني إني أشك ما إذا كان سيتزوجني ما إذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني تشي ميلا ما إذا كان حقا سيكتب لي ما إذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيتزوجني ما اذا كان حقا سيتزوجني